حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا سائل يقول أن بعض الناس ابتلي بالقول بأن الكفار أخلاقهم أفضل من أخلاق المسلمين فما هو الشيء الذي يترتب على هذا هذا الكلام يقوله بعض الناس دون تفكر في هذا الأمر ودون نظر في أبعاده ويكون قوله في مثل هذا مبني مبني على بعض الظواهر التي يراها أو المواقف التي يمر بها فيبني على ذلك مثل هذا الكلام وإلا لو نظر إلى أخلاق الكفار هل هذه الأخلاق اولا مبنية على تقرب لله بهذه الأخلاق وطلب لثواب الآخرة هل هم يتعاملون بهذه الأخلاق عملا بقوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هل هو يعامل بالخلق الحسن قربة يتقرب بها إلى الله ويرجو بها ثوابه والفوز برفيع المنازل في الجنة سئل عليه الصلاة والسلام بما يدخل الناس الجنة قال بتقوى الله وحسن الخلق فهل هو يتعامل بالأخلاق بناء على ذلك الجواب لا بينما المؤمن يتعامل بالخلق وإن قل يرجو به ثواب الله سبحانه وتعالى هذا أمر الأمر الثاني أن تعامل كثير من هؤلاء الكفار بالأخلاق مبني على الزان وقوانين في بلدانهم تلزمهم بمثل هذه الأخلاق ويعاقب على تركها ولا سيما في الأمور التي تمس المصالح العامة ويوضع فيها قوانين شديدة لمن يخالف فمن الخلق مثلا ألا ترمي شيئا في طريق الناس ففي بعض الدول يضعون قوانين عقوبة إذا رمى من زجاج السيارة منديلا أو شيئا من ذلك يعاقب بغرامة مالية كبيرة فتجده حذر من فعل شيء من ذلك خوفا من العقوبة السديدة والغرامات السديدة، لكن فرق بين من يفعل ذلك خوفا من مثل هذه العقوبة ومن يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإحسانا إلى عباد الله أيضا هؤلاء معاملتهم بهذه الأخلاق معاملة نفعية مبنية على مصالح مبنية على مصالح وإذا لم توجد المصلحة لم توجد المعاملة وإذا كانت المصلحة قائمة فالمعاملة الحسنة قائمة هذا جانب جانب آخر الذي يفتش حقيقة في أحوالهم يجد أن فساد أديانهم ترتب عليه فساد أخلاقهم إلا في قليل من المظاهر العامة وإلا في, في البيوت تفكك في, في بيوتهم تفكك من أشد ما يكون ولا تجد البر الذي هو أعظم البر بر الأبناء بالآباء والأمهات والتعاملات الحسنة مع الجيران بل يتعاملون في حدود القوانين والرسميات ويبلغنا أن في كثير من بيوت هؤلاء أن الشاب أو الشابة إذا بلغ السادس عشرة أو السابع عشرة أو الثامن عشرة تكون تعامل والدته معه في البيت تعاملها مع شخص نزيل او مستاجر عندها حتى يقولون ان بعض الامهات في آخر الشهر تقدم لولدها أو بنتها فاتوره فاتوره بالغسيل وفاتوره بالطعام وفاتوره باليدفع الى غير ذلك من الامور الموجوده في في, في البيوت فقائل هذه المقالة بناها على بعض المظاهر بعض المظاهر العامة التي راها المبنية على ما أشرت لي أو بعض المواقف التي مرت به واحيانا المواقف تحكم الإنسان يعني لو جئت إلى بلد غير إسلامي وصادفت أن سائق الأجرة تلطف معك وعاملك بمعامله جيدة ثم ذهبت بعدها إلى بلد إسلامي وصادفت سائق أجره عنيف من أول ما وصلت وهو في بذاء وفي سوء ثم بعد ذلك سئلت عن رأيك في البلدين احيانا بعض الناس يبني على موقف أو موقفين ويقول البلد الفلاني سيئين بناء على موقف أو موقفين من شخص أو اثنين أو ثلاثة حكم على أهل البلد عموماً وهذا ليس من العدل فمثل هذه الأمور تاتي من مثل يعني مثل هذه النظرات القاصرة مثل هذه النظرات القاصرة وإذا تركنا هذا كله وتحدثنا عن الأخلاق نعود إلى كلامنا الأول وهو الأهم في الباب أعظم الخلق والأدب الخلق مع رب العالمين ومن كان كافرا بالله لا خلق له وما كان عنده من معاملات طيبة في الدنيا لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى إذا كان كافرا بالله إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حديث وابصيشن هل يعني يحتمل ايضا ان يكون وحي من الله عز وجل كيف هل يكون وحي يعني يحتمل ان يكون وحي من الله تعالى الله تعالى اعلم لكن الحديث في عدة احتمالات في عده احتمالات وهنا ينبغي ان يحذر من باطل بعض الطرقيه في تعظيم بعض الاشياخ الشياخه اهل الضلال عندما يقولون إن المريد أو إن الشيخ يعلم بما يجول في قلب المريد ولهذا بعض الطرق يقولون لمن عنده مشكلة اذهب إلى الشيخ فلان واجلس أمامه فقط ولا تتكلم بشيء وهو سيعلم ما في صدرك وما يجول في نفسك وسيلقي في قلبك الحل المناسب هكذا يقولون وهذا من الضلال المبين وهذا من الضلال المبين والحديث هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن صح وفي سند مقال إن صح فمحمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أو أخبر أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وايضا يحتمل أن يكون سبق الوحي في بعض القصص التي في السيرة النبوية يسبق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الصحابي بالأمر أو بالخضر لكن ما يفعله الطرقية هذا نوع من العدوان والجناية على دين الله وتعظيم هؤلاء بالباطل نعم حسنا الله إليكم هذا يقول يقول في بلدنا عندما نضع اللحى يطردوننا من العمل فماذا تنصحنا أنصحك بقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عليك بتقوى الله عز وجل والحرص على شرعه ودينه وسعائر الدين والعناية بهذا الأمر وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والعون والسداد وتيسيرك بيد الله جل وعلا نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على رسول الله